بسم الله الرحمن الرحيم. والليل ذا يوشك والنهار ذا تجلّ وما خلق ذكره الأمثا إن سعياكم لشاس فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسر. وَأَمَّا من بقل واستغنا وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إِذَا تردى إن علينا للهدى وَإِنَّ لنا للآخرة والأولى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسنجنبها الاتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا بقراء وجه ربه ولسوف يرضى